كبروا واستبشروا دولتي لا تقهروا دولتي نحن لها ما بقينا ننصروا دولتي بنيانها من دمنا يعمروا دولتي راياتها في المعالي ترفعوا كبروا واستبشروا لا تقهروا دولتي نحن ما بقينا ننصروا دولتي بنيانها من دمانا يعمروا دولتي راياتها في المعالي تفتروا جندنا يوم الوضاء قيلهم لا تفتروا عزمهم لا ينثني رجهم لا يفسروا جندنا يوم الوضاء قيلهم لا تفتروا عسمهم لا ينثني رمحهم لا يخسروا يا لهم من سادة للعلا قد شمروا مدنا في بذلهم للورا قد حيروا يا لهم من سادة للعلا قد شمروا مدنا في بذلهم للورا قد حيروا كبروا واستفشروا دولتي لا تقهروا دولتي نحن لها ما بقينا ننصروا دولتي بنيانها من دمانا يعمر بھولتي راياتها في المعالي تفر يا عدان أقبلوا واحشدوا واستنفروا جمعوا أجنالكم في جحيم تسعر يا عدان أقبلوا واحشدوا واستنفروا جمعوا أجنالكم في جحيم تسعر إنكم ما بين أم تقتلوا أو تؤثر Mums Ċdėl įstiakų, Jungai kum ما بين أن تقتلوا أو تؤسروا لم تزل أسيافنا من دماكم أغضروا كفروا واستفشروا دولتي لا تقهروا دولتي نحن لها ما بقينا نرصروا دولتي بنيانها من دمانا يعمروا دولتي راياتها في المعالي تغفروا فيروا واستبشروا دولتي لا تقهروا دولتي نحن لها ما بقينا ننصر دولتي بنيانها بالدماء نا يعمروا دولتي راياتها في المعالي تقهروا